صراط الذين أنعمت عليهم غير المذضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم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 أصحاب الجحيم إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزنا وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد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 ربكم وجننه وجنته عرضها كعرض السماء والارض وجنته عرضها كعرض السماء والارض وعدت لله وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في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 والله لا يحب كل مختاد فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخر ومن يتول فإن الله هو الغني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 فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى وقفقينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبان مَا تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضان الله ما كتب لها عليهم إلا بتغائر الضالين، فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها، فأتين الذين آمنوا منهم أجراهم. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورات ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقررون على شيء لله وأن الفضل بيد الله يؤديه من يشاء والله ذو الفضل العظيم